111. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 112. أتواصوا به بل هم قوم طارون 113. فتول عنهم فما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 120. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 121. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون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 112. والسقف المرفوع 113. والبحر المسجور 114. إن عذاب ربك لواقع 115. ما له من دافع 116. يوم تمور السماء مورا 117. الجبال سيرا 114. فويل يومئذ للمكذبين 115. الذين هم في خوض يلعبون 116. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 117. هذه النار التي كنتم بها تكذبون